اللهم الله نحمد ونستعين ونعوذ لله من قسما أعمال لم الله فو المجد ومن يرد من من لا اله الا شديد محمد رسول الله الجنة الجنات عن يمين اللي صار وليه ثا زهين الله مصل على مخجل على النبي محمد عليه وسلم شهادة على النبي محمد شهادة الله على رحمة الله على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي اللي أنا كانت لنا شرحين لغة المرام ده توضيح يشرح لنا عن اسماء بنت ابي ذرب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في دم الحيض يصيب الثوبه تحته ثم تقرصه بالماء ثم تظهره ثم تخلي فيه. يعني صلي فيه فيه اكيد بقدر اجستوا طبعا اسمعيك في التمارين اوت الاخرى اللي شوفها ديكي رح نحكي فيها فردي عبد الله خيزاني جبيري ابو عوانو دكاسه داشي داشي عبد الله في تاج عبد الله فري زبيت او عرضيت فري عبد الله بيستنيش يلو انا بكره حدا شيء ديكي ااا او هنا أود لك أن النبيض بيغمتها الميصم قال في دفع أحباتي خيني كيف؟ أما أنت أخي ماذا؟ أخيني أعطي سؤالة أخيني حيى الدراسة دراسة في يعني كاتك هو كاتك كانية أما ما الله عمد يدرن قيس تستعرض بع علميم ما أوجي ديالك هاي، ثالثا ستاس علميم ككاتب ديالك أو إذا لو بين زمروش خيذي. تعرفين تعرف تقولها. بعدي بيرود فإنما هي عرق دمار دائما لاغو اني نزيدك جو انا انا ما على ديش اگر افطن فيج المغرب باغ ميتوغ دو او و هورشي هورشي في المغرب وقتها كنت أنتهي كأنه يعيش خوش. لا خو يشوش باب من القباب. لا بس أما ما أنا من نام على صلاتي أو تسيها هل صديق متذكرها؟ قبل أن نشتيا أنت لا أغلى عسله يصلي الظهر والعصر. تمانية وين؟ أكاد من السنويا يان من السنويا. نيران بس تيجي بريك دون ما حد جواز تسكننا إما اتجو مال تاع الخاتكي نغلبو تاعي خرجتي ضروري لازم نحسب من خلق تبقى ايش هقت له هلوي مريض راسي او كذاك الترك قاعد نجي في قلني اجعسي الاو بغيت تيكو نيلي وتزداد زي برجين انا بيغمبك في صدمه بيغمبك في صدمه بلان قالوا اوكول قاعد نجي في بعض البلاد بوخازا كي داوا داير لي خلاص بيغم بتيان لي بعد اوك اوك جوت طلبناه يبقى راس ثلاثه زائد ثلاثه اذا افتت كذلك اعاده اعوض لو بي لوش نا في هو بقول بلوغي بلوغي بلوغ, بلوغ. بلوغي او بيغم بيغم بيغم بيغم بيغم. يا رسول الله او تحتلم الامراه لما قالها اجتكه عم احتلام Bon. Ah, loop, Charles. C'est dit, ça veut dire si, Thierry, IV, légaliste, puis. Puis je la cette double divisé 4. Puis pecheux. Et oui, pecheux ne dit, il y a des hyneca vaireles. Mais elle ou ni, elle me يصيب السلبا او خينا باش ما جاتش ليدك تحطه ثم تقرسه بالماء اولا او يدك فداسير تا تروح يفرق روحك ش ثم تنظحه ثم تصلي في صلاه الليل كما ثم تصلي في او زويدكها طلبوش نتائج باش يزيد يزيد في فلكي أستريث عن نبيين مفترض حدثكاش متفق مع اللي يعني الحديث دم, دم إن شاء الله تعالى لو كان جوار تطعيم جاره من الشي وغير حتى الشيء عن الثوب وغيره حطه حتى حتى أزال عينه يعني لا داني قد غير قد ما لا يعني هذا هو الوريد بفتح من أه تزلق الدم بأطراف أو جمع الشريعة وتسوي بجمع الغرائب وابلغ من إذاب ابن نتو أولا أستردتها فليس هذا يعني لا لا لا لا لا لا لا ثم تأتي للترتيب ثم يتبع الحرب أطوى فلسل فلا يسبق ما بعدها ما قبلها أولا أشياء هذا يجب أن ترسلوا إزالة في يا كم زال أو بساتي كوايش كلايد دا أو هذا الترتيب أو ترتيبه بعد سبع. بالما آب آوكي بالعشر أو جت توضع ما يعني يا كم لا أخي نعم شكرًا عليه أوعيتي ثم ما هو قال ابن الطالب ابن الطالق والحد والقرص مما يتصور في الجابس ولا تأثير لذلك في طبعًا إمامي ببطلنا فالمين قصر لقى حد أو نوجيرد مان عربي لويش دي وش كه لويش دي ترنيا ما لعدي ولا لذلك هو طريش ما أقول أدري يعني ما قط ما قط ما قال أدم البيش كذى إذا ما قال لهم أول عذريولي هي نجاة ضمير حياتي خيّني حيّض بيسا ولا يعف عن يسيري كمشي عفو داخل بي ولا قتر فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ذبيلاي لش ما فيه إلا بدنس وأنو على غيره مما يجب تطيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضي بغسله أمديك يا كما هي في مم. ازاله النجازات ثانيا ان ازاله النجاسه من الثوب والبدن والبقاعات من لا دال بي سي ياللاش ولا البقعه بقعه الشدلي جاز يجدي شرط <متصفيق> عند اذان ال بيسي لا يشمل شيئاً او اش لما تكرم الصلاه بعد الشرط والركن ما الفرق بينهما شرط الركن شلون جامعه الشيء الشرط الشرط هو ما خارج عن ماهيه الشيء والركم هو ما داخل من ايضا هنا ذاكرتم ركن الله ولكن او يجب ان الله وبرحمد او ربنا ولك الحمد او او او او او رقنا او نزل او او خارجة دي أستغلت أستغلت. لازم اللونج. Ne istiyor ki, Allah allah verilmektir, ama nasıl o aylığınlar. Hiçbir de naucümanftig الله saidırı, Allah يا. aylığa taş maar. Bu ela اللي verilmektir ki. Asla, she bir mülün değil değil. Neyin engineer indeed, Next tweet Thene durant tuvского Mmmm downstream, Ben burada Durch세� sloppy sadece uzerken. Neyin والقدرة على ادارتها بلعب توالينا نشتري مثلا مثلا جاء القدرة على إزالتها تؤمنها لا الإنها وذلك دم الحيض قبل الاتحاد الصلاة عندما يقول فلمانك في أخينا كبشونة يجب أن يزول على المشكلة ثالثا حتى يأبس يزول الجره ثم ذلك بالمهن دوائي ايضا بكين دوائي غسلي او ايضا بشتن بعد ذلك يعني سيما رحلة سيقونا بعد ذلك لتزول تزول بقية نجاز الدين لو بقية في سبيلش نيري فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمدل في إزالة النجاز الدين او تكتيبه تكتيبه باشتين تكتيبه لو لا داني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 أرسل الرجل بعد حتى أتى حتى دارنا دارمين حتى ثم استباعي بالنم أجب الرجل، تقي؟ سيم سيم صار أما قدم المرأة الحائري وعرقها ونعيق الطائر فلا بلشئ آخر كحائض وعرقها أو عرقي كذكذ ونعيق الطائر أو يد فانه لم تأمر برد ذي الا ما أصنع بقاعي إلا أشجني نريدك أن تفهم نب